وَلَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ فَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ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 لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة وَلَا يَلَيتَقومَوْم عَمُون بِمَا غَفَرَ ل رَبّ وَجَعلنِي مِنْ الْمُكْرَمين وَمَا أَنزَلن على قَوْمِهِ مِن مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُدِم مِنَ السماءِ وَمَا كَُّا مُنزِلم إِن كَانَت إِلَّا صَيحَةَ وَاحِدَةً فَإِذَاهُم قامِدُون.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 وَإِنْ كلُُ اللََّا جَمعُ لديَْنَا مُحبررون وَآيَةُ لَهُم الأأَرضُ المَيتَةُ أَحيْينهاَا وَأَخَْجنَا مِنْهَا وَخْجنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأكُلون وَجَعلنا فيِيهَا جََّّاتِ مَِّخِيلِ وَأَعْنابِ وَفَجبْنَا وَفَجغْنَا فيِيهَا مِن العيون يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ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 فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا, ولا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 بِصْلَهَا اليَوْمَ بِماكُ تُم تَكفرُرون اليَوْمَ نَخِمُ على أَفْوَهِم وَتُكَلِّمونَا أيديهم وَتُكَلّمنَا أيدينهمْ وَتَششهَدُ أَرْجلُلُهُ بِمَا كانَوا يَكسِبون وَلَنَ شاءُ لَ قَمَسْننا على أَعْيُونِهِمْ فَسْتَبَقُ الصِراقَ فَأََّا يُبَصِرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ